ومعذور الشعر لو ما وصف عباس معذور الشعر لو ما وصف عباس ومعذور الوصف لو ما وصف نوره ومعذور العلم والدين والإحساس ومعذور الوزن وحكامه وبحوره لأن ما صح مثل عباس ينقاس او لأن عباس وزنه قافي وصوره او لأن عباس وزنه قافي ما طاح العلم بجفوف عباس ثابت ما وقاع لي السراجي ما طاح العلم بجفوف عبايه يا ناس ثابت ماي اوقع ثابت ما اوقع لي هسراج او بعدي رفشان او وعزم وصرا كذاب اللي يقول وكذاب اللي يقول وللعلم طواي وذا راي دليل وتسأل شلون وذا راي دليل وتسأل شلون اقصد كربلة, كربلة. وعى الحظرة شبيح تشوف القبة صارت هي الجفوف وتشوف العليم فوق الحظرة لايح والله وتشوف وتشوف وتشوف العليم الحضره لا واي المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل علي نزار